For you, Jesus, that I'll breathe. Shai. Now we sent Allah وتقصى لهم الشمس والطمار وتقصى لهم Let me. İzlediğiniz um. Thank you. <coughs> <coughs> 我们 here رب الجا للمسيم وقال